توقفنا امس يا عم عندما بدأ الامام يشرح قوله تعالى كمثل حبه من الايه الحادية والستين بعد المائتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا قال الامام في ذلك قال الامام ان الحب تسم جنس لكل ما يزدرعه ابن ادم ويقتاته واشهر ذلك البر فكثيرا ما يراد بالحب واستشهد على ذلك بقول الشاعر المتلمس اليت حب العراق ظهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس ثم أدركنا الوقت فلم نستطع أن نواصل لقاءنا مع الإمام لا عليك يا ولدي سنكمله اليوم إن شاء الله تعالى فهيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي سبحان الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحبة القلب يا اخواني سويداء ويقال ثمرته وهو ذاك والحبة بذور البقول مما ليس بقوت وفي حديث الشفاعه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل والجمع حبب والحبة الحب يقال نعم وحبة وكرامة والحب المحبة وكذلك الحب والحب ايضا الحبيب مثل خدن وخدين وسنبلة فنعلة من اسبل الزرع اذا صار فيه السنبل اي استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر بالاسبال وقيل معناه صار فيه حب مسطور كما يسطر الشيء بإسبال الستر عليه والجمع سنابل. وقيل أيضا المراد سنبل الدخن فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد وهذا ليس بشيء فإن سنبل الدخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ما شاهدناه قال ابن عطيه وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة فأما في سائر الحبوب فأكثر ولكن المثال وقع بهذا القدر وقال الطبري في هذه الآية إن قوله تعالى في كل سنبلة مئة حبة معناه إن وجد ذلك وإلا فعلى أن يفرضه ثم نقل الطبري عن الضحاك أنه قال في كل سنبلة مئة حبة معناه كل سنبلة أنبتت مئة حبة قال ابن عطية فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال وذلك غير لازم من قول الضحاك وقال أبو عمر الداني وقرأ بعضهم مئة بالنصب على تقدير أنبتت مئة حبة وقال يعقوب الحضرمي وقرأ بعضهم في كل سنبله مئة حبة على أنبتت مئة حبة وكذلك قرأ بعضهم وللذين كفروا عذاب جهنم على واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم وقرا ابو عمرو وحمزه والكسائي انبت السبع سنابل بإضغام التاء في السين لانهما مهموستان الا ترى انهما يتعاقبان وانشد ابو عمرو يا لعن الله بني السعلات عمرو بن ميمون لآمناتي اراد الناس فحول السين تاءا والباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان المسألة الرابعة ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف واختلف العلماء في معنى قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء فقال الطائفة هي مبينة مؤكدة لما تقدم من ذكر السبعمائة وليس ثم تضعيف فوق السبعمائة وقال الطائفة من العلماء بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف وهذا القول أصح لحديث ابن عمر المذكور أول الآية وراء ابن ماجة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء وقد رؤى عن ابن عباس أن التضعيف يمتهي لمن شاء الله إلى ألفي ألف قال ابن عطية وليس هذا بثابت الإسناد عنه المسألة الخامسة يا إخواني في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال ولذلك ضرب الله به المثل فقال مثل الذين ينفقون أموالهم وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقه وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس الرزق في خبايا الأرض يعني الزرع أخرجه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم في النخل هي الراسخات في الوحل المطعمات في المحل وهذا خرج مخرج المدح. والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار ولقي عبد الله بن عبد الملك ابن شهاب الزهري فقال دلني على مال اعالجه فانشا ابن شهاب يقول اقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد احلاس الماطي مشرقة تتبع خبايا الارض وادع مليكها دعلك يوما ان تجاب فترزق. فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا وحكي عن المعتضد أنه قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يناولني مسحا وقال خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض والله الله, الله, سبحان الله, الله, الله. الله. والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وفيه ثلاث مسائل الاولى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن بن جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقول ما ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنسى هذا اليوم لعثمان وقال أبو سعيد الخدري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان يقول يا رب عثمان إني رضيت عن عثمان فرض عنه فما زال يدعو حتى طلع الفجر فنزلت بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى صدق الله العظيم المسألة الثانية لما تقدم في الآية التي قبل ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم بين في هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذا، لأن المن والأدى مبطلان لثواب الصدقة كما أخبر تعالى في الآية بعد هذا وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه قال الله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومتى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله فهذا إذا أخلف ظنه فيه من بإنفاقه وآذا وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرم إما لمانة لمنفق عليه أو لقرينه أخرى من اعتناء معتن فهذا لم يرد وجه الله وقال الله شر ذلك السبيل آمين يا رب العالمين سبحان سعيد الله وحمد الله, الله, الله, الله, الله تأثرت جدا يا عم بما أورده الإمام في درس اليوم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكيف كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ صلى الله عليه وسلم ورضي سبحانه وتعالى عن عثمان نعم يا ولدي فهذا مثل حي على الانفاق في سبيل الله وهو انفاق مثالي لا يتبعه من ولا أذا. ولكن يا ولدي قد ادركنا الوقت كما ترى قم الان الى شونك وغدا باذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الامام القرطبي وكتابه الجامع لاحكام القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم